على على عمري على الحب اللي كان عايش على عيني يا حبيبي يا حبيبي انا في بعدك انا بعدك وانا ميت وانا عايش ساعة تضطر على بعيد عنك يزيد يأسين سيبني وزدني الزكرة وأنا من من بكرة سيبني بحاري بالأيام ونام وانا دمعتي فكرة بتوحشني في كل نهار بتوحشني وناب بنهار وبيحشني زمن غطار أسم بعدك شرايلي يا حبيبي يا حبيبي على قلبي على عمري على الحب اللي كان عايشي على عيني يا حبيبي يا حبيبي على قل على عمري على الحب اللي كان عايش على عيني يا حبيبي يا حبيبي أنا في بعدة أنا بعدة ولا ميت ولا عايش عمالة تقسمني حنين بعدك بيهزمني بعيدة عنك حياتي ليه وإيه ما بقاش بيقلمني وإيه بعدك بيساعدني وإيه ما بقاش بيقعدني زمن ضرب الأمل بالمار وطارق عمالي يطاردني. انا بعدك شغر دبلال انا بعدك شتاء بردان وبعدك نعمة النسيان ما ادرك شي تنسيني يا, يا حبيبي يا حبيبي انا في بعدك انا بعدك وانا ميت وانا عهي